Ma'choof ar ymae ar ymae Ghyr eichfoof ar ymae ar ymae Ymdeke'r iai yach, yach, yach, yach, yach, yach, yach, yach, اقوم اصبر شلون اللي راحوا هاللي ما يرجعوا الرحيمه طام ولا ولا بعد الاحباب ولا ولا والجمر بحشاي قلت اشرب الماي قلت اشرب الماي على الماي الله كلهم على الرنبه يفدون وانا بجمر المدامع غسلتهم بجا حتى الصبر من ولعت في الزينه بقى سيره العين عباس ابا يا حسين عباس عبا يل تشرب الماء يل تشرب الماء عالي ماشروع عالماي عالماي غير الجفور عالماي عالماي الذكر وياي تشرب الماء تشرب الماء أبد ما يحتمل ضم الحملتك أنا دبح أبوي الضبالي شفتك Lep am diwchwa'ti wma am nata Dyao yli fi'chatin zeyna bismatah Amel ddu'rhoon anadi anadi Yske tishlun anadi anadi Ma'tu'r aib naai Yael tishrub ilmaai Yael tishrub ilmaai Yael tishrub ilmaai Ani maashoon, يا ظلمان برحزن في عيوني مطبو شفت راس الحسين بروح مرفو وشاهد من حروخ وصراء المكتوب أشوف الخيل لمن تسحق طلو و هي تفديك يا تانيات شان لمعيروك يا تانيات شان بس انا شفت العجب بالغضريا واصعب من شفت زنفس بي يا شاهد راس ابوي داين عليا يا علي سكت رضيان ظلت تنوح على, الراح على الراح الروح على الروح راحت الروح على الروح على ما عاد شاي يالتيشرب الماي يالتيشرب الماي الماي, الماي الماي على المال الماي, الماي على المال ولك يا يالتيشرب الماي يالتيشرب الماي اجى وقت الفرق وشلون اصلي كيف يتسكن جد والدمع يامن فوق راس اختك تقلي ما لا راسي ترى تبغي بدلي سيت بالماي يالتيشرب بالماي